بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام سرا لألا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم عليه فجعل يعرف الإسلام على ألصف الناس به من أهل بيته وأصدقائه فيعرضه على كل من يتوسم فيه خيرا ممن يعرفهم بحب الحق والخير ويعرفونه بالصدق والصلاح. إسلام خديدة بنت خويلد رضي الله تعالى عنه كان أول من آمن به صلى الله عليه وسلم من النساء بل أول من آمن به على الإطلاق زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قال ابن الأثير رحمه الله تعالى خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين لم يتقدمها رجل ولا امرأة وقال الحافظ في الإصابة خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأول من صدقت ببعثته مطلقا وقال ابن إتحاق وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رحمه الله تعالى إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بن عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلو ما حين أسلم وكان ابن عشر سنين على الأصح ولم يعبد الأوتان قط لصغره وكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وكان أول من أسلم من الصبيان روى الحاكم في المستدرك وابن إسحاق بسند حسن عن مجاهد بن جبر قال كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وكان من أيثار بني هاشم يا أبا الفضل إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله أخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفلهما عنه فقال العباس رضي الله عنه نعم فانطلقا حتى أتيا أبا حتى أتيا أبا طالب فقال له انا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى تنكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه وأخذ العباس رضي الله عنه جعفرا رضي الله عنه فضمه إليه فلم يزل علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه وأخذ العباس رضي الله عنه جعفر رضي الله عنه ولم يزل جعفر رضي الله عنه مع العباس رضي الله عنه حتى أسلم واستغنى عنه إسلام زيد بن حارثة، ثم أسلم مولاه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه وهو اول من أسلم من الموالي ويقال له حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على والده وأهله وساب وجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم من رواه الترمذي في جامعه وحسنه وابن إتحاق بسيرة أن حكيم ابن حزام قدم من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة رضي الله عنه فدخلت عليه خديجة بنت خويلد فقال له اختاري اي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك فاختارت زيدا فأخذته فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه فاستوهبه منها فوهبته له فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه فكان يدعى زيد بن محمد وذلك قبل أن يوحى اليه وكان ابوه حارثة قد جزع عليه جزعا شديدا وبكى عليه حين فقده وقال فيه بكيت على زيد ولم أدر ما فعل احي فيرجى أم اتى دونه الأجل فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل ويا ليت شعري هل لك الدهر أو بت فحسب من الدنيا رجوعك لي بجل تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل وإن هبت الأرواح هيجن ذكره فياطلح حما حزني عليه وما وجل سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الابل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فار وإن غره الأمر فلما علم أنه بمكة قدمها ليفديه فدخل حارثة اخوه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يبن عبد الله يبن عبد المطلب يا ابن هاشم يبن سيد قومه أنتم أهل الحرم وجيرانه وعند بيته تفكون العالي وتطعمون الأسير جئناك في ابننا عندك فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه فإنا سنرفع لك في الفداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو قال زيد بن حارثة فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فقال له ان شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك فقال زيد بل أقيم عندك وما أنا بالذي اختار عليك أحدا أنت مني بمكان الآب والأم فقالا ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك قال نعم إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا فلم يزل زيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تعالى فصدقه وأسلم وصلى معه فأنزل الله عز وجل دعوهم لآبائهم قال انا زيد بن حارثة بنات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سارع إلى الإسلام بنات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا شك في تمسكهن قبل البعثة بما كان عليه أبوهن من الاستقامة وحسن السيرة والتنزه عما كان أفعله أهل الجهلية من عبادة الأصنام والوقوع في الآثام وفي اقتدائهن بأمهن في المسارات إلى الإيمان قال ابن إسحاق وأما بناته صلى الله عليه وسلم فكلهن أدركنا الإسلام فأسلمنا وهجرنا معه صلى الله عليه وسلم إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه اول من اسلم من خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق فهو اول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال البالغين الأحرار وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه فهو اصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف تخريبا وكان يعلم من صدقه وامانته وحسن سريته وكرم اخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق ولهذا ما إن ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أرسله بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ما دعوت أحدا للاسلام إلا كانت عنده كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه الأدلة على تقدم إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه قلت الأدلة كثيرة على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال فمن ذلك نرى وهو الترمذي في جامعه بسرد حسن عن أبي سعيد الخدجي رضي الله عنه قال قال أبا بكر رضي الله عنه عندما بيع بالخلافة ألست أحق الناس بها ألست أول من أسلم أول من أسلم وروا الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند ضعيف وله شاهد عند البغوية في معجم الصحابة وسنده حسن عن الشعبي قال سألت ابن عباس رضي الله عنه من أول من أسلم فقال رضي الله عنه أبو بكر الصديق ثم قال أما سمعت قول حسان رضي الله عنه إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك ابا بكر بما فعل. التالي الثاني المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسل والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علمه من البرية لم يعدل به رجلا خير البرية أتقاها وارافها بعد النبي وأوفاها بما حملا قال الإمام السهيلي رحمه الله تعالى وفي ماله حسان الذي قال فيه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره دليل على أنه أول من أسلم من الرجال. فروا الإمام البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواتاني بنفسه وماله فأل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ منزلته رضي الله عنه في قريش ودعوته للإسلام قال ابن إسحاق فلما أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه اظهر الإسلام ودعا إلى الله وإلى رسوله وكان أبو بكر رجلا معلفا لقومه محببا سهلا وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته فجعل يدعو إلى الله تعالى وإلى الإسلام من وفق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه ذكر من أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأسلم بدعائه رضي الله عنه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف فسعد بن أبي وقاص وطلحه بن عبيد الله فكان هؤلاء النفر الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام فجاء بهم أو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له وأسلموا وأصبحوا من جنود الإسلام المخلصين لدعوته ثم تلاهم جمع آخر من المسلمين الأوائل وهم أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مطعون وأخوه قدا واخوه قدامه وعبد الله وعبيده بن الحارث ابن عبد المطلب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ومرأته فاطمة بنت الخطاب واسماء بنت أبي بكر وأم الفضل وهي لبابة الكبرى بنت الحارث وخباب بن الأرط وعثبة بن غزوان وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن وسعود حليف بني زهرة رضي الله عنهم جميعا تسامع الناس دعوة الإسلام ثم بدأ الناس يتسامعون برسالة الإسلام وسارع الفقراء إلى الدخول في الإسلام فاسلام مسعود بن ربيعة القاري وسليط بن عمرو وأخوه حاطب وعياش بن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامه وخنيس بن حذاقة وعمر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد عبد بن جحش وجعفر بن أبي طالب ومرأته أسماء بنت عميث وحاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وأخوه حطاب بن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار ومعمر بن الحارث واسمائي بن مبعون والمطالب ابن ازهر وامرأته رملة بنت أبي عوف ونعيم بن عبد الله النحام وعامر بن فهيره مولى أبي بكر الصديق وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته ميمة بنت خلف وأبو حذيفة بن عتبة وواقد بن عبد الله وخارد وعامر وعاقل وإياس بن البكير بن عبد ياليل وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان حليف بني ثاميم بن مرة وبلال بن رباح الحمشي ومصعب بن عمير وعمر بن عبسة رضي الله عنهم أجمعين أسلم هؤلاء سر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين مستخفيا لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية وكان الوحي قد تتابع وحمي بعد نزول اوائل سورة المدثر وكانت الآيات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة ذات فواصل رائعة منع وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق تشتمل على تحسين تذكية النفس وتقبيح تلويثها بالشهوات تصف الجنة والنار كأنهما ريعين. عين بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك بداية فرض الوضوء والصلاة كان من أوائل ما نزل الأمر بالوضوء والصلاة فقدر الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن زيد بن حادثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتوه في أول ما نوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم بسرد صحيح عن ابن باسر رضي الله عنهما قال دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقالت هؤلاء الملا من قريش قد تعقدوا عليك لو قدر اوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنيت إيثيني بوضوء فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد قال حافظ في الفتح وهذا الحديث يصلح على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة لا على من أنكر وجوبه حينئذ أما أمر الصلاة قال حافظ من كثير في تفسير هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غضوب كانت صلاة المخروضة قبل الإسرائيثين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل غروب في وقت العصر وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار قال هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرب الصلوات الخمس ركعتان غدوة وركعتان عشية فيكون هذا مما نسخ والله أعلم وقال الحافظ في الفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل يفترض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا فيصح على هذا قول من قال إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها والحجة فيه قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها استخفاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في دار الأرقم كان الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتزام الحيطة والحذر والتخفي وعدم الإعلان عن الإسلام إلى أن يقضي الله أمره فكانوا إذا أرادوا الصلاة خرجوا إلى الشعاب فاستخفوا فيها بصلاة مع الأنظار قريش وقدقوا على ذلك طيلة مدة الدعوة السدية أول دم أهريق في الإسلام وبينما سعد بن عبي وقاص رضي الله عنه في نفر من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعب مكة إذا بجماعة من المشركين يظهرون عليهم وهم يصلون فاستنكروا عملهم وعبوا عليهم ما يصنعون فلم يتركهم المشركون حتى قاتلوهم والطر المسلمون أن يدافعوا عن أنفسهم فضرب سعد ابن وقاس رضي الله عنه أحد المشركين بلحي بعير فشجهوا فكان هذا أول دم أهريق في الإسلام روى الحاكم في المسدرك بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال أن سعد النبي أبي رضي الله عنه أول من أهر قدما في سبيل الله هذا الحادث من الاعتداء على المسلمين خلال صلاة في الشعاب حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصح المسلمين بالتخفي والتزام البيوت مدة من الزمن حتى تستقر الأحوال وخاصة أن المسلمين ليس لهم من القوة ما يواجهون به قريشا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه در الأرق من أبي الأرقى من مخزومي على صفة وكانت بمعزل عن عين المشركين ومجالسهم فاتخذها مركزا للدعوة إلى الله تعالى ولاجتماعه بالمسلمين من أجل الإرشاد والتعليم ويتعهدهم بالتربية حتى كون صلى الله عليه وسلم منهم أناسا يستهينون بكل الآلام والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم وكان من يريد الإسلام يأتي إليها مستخفيا خشية أن يناله أذى من قريش ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار الارقم من أبي الأرقم إلى أن صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوه كما سيأتي مرت ثلاث سنوات والدعوة لم تزل سرية فردية وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ رسالة وتنكينها من مقامها ثم تنزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه ومجابهة باطلهم ومهاجمه أصنامهم جهارا الجهر بالدعوة وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون والسورة التي وقعت فيها الآية وهي سورة الشعراء ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وإغلاق آل فرعون معه وقد اجتمرت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله تعالى وهذا التفصيل إنما جئ به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاب حينما يجهرون بالدعوة وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر ما آل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يقول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذه الله إن استمروا على التكذيب وليعلك المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين ثم نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين قال ابن إسحاق ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه وأن يبادئ الناس بأمره وأن يدعو إليه وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين فيما بلغني من مبعثه ثم قال الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقال تعالى وأنذر عشرتك الأقربين وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين روى الإمام بن جرير الطبري عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر فخرج هو وأصحابه الدعوة في الأقربين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمر ربه فكان أول شيء فعله أن دعا جميع ذويه وأهل قرابته وعشرته من بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب ابن عبد مناف فاجتمع أربعون أو خمسة وأربعون رجلا فصنع لهم مدة من طعام عليه رجل شاة فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بغمر من اللبن فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس فلما انتهوا من طعامهم وشرابهم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما أنزل الله عليه وأراد صلى الله عليه وسلم أن يكمل كلامه ويدعوهم إلى الله فابتدره أبو لهب وقال هؤلاء هم عمومتك وبن عمومتك فتكلم بما تريد ودع الصبات واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة وأن أحق من أخذك فحبسك بن ابيك إن قمت على ما أنت عليه فأوأيثر عليك من ان عليك بطون قريش وتمدها العرب فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئتهم به فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية وصنع لهم من الطعام مثلما صنع اولا مرة فأكلوا وشربوا ثم خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة والله لاتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون ولا تجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنه ابدا او لنار ابدا والله يا بني عبد المطلب ما علم شابا في العرب جاء قومه بافضل مما جئتكم به اني قد جئتكم بخير الدنيا والاخره وقد امرني الله تعالى ان ادعوكم اليه فايكم يبايعون على ان يكون اخي وصاحبي فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب فامضي لما ومرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب ثم تكلم سائر القوم كلاما ليلا غير أبي لهب فانه قال يا بني عبد المطلب هذه والله السوءة خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم وإن منعتموه قتلتم فقال الصفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أي اخي أيحسن بك خذلان بن أخيك فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئض عبد المطلب نبي فهو هو فقال ابو لهب هذا والله الباطل والأمني وكلام النساء في الحجال إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس فقال أبو طالب والله عنه ما بقينا الدعوة على جبل الصفاء بعدما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد عمه أبو طالب بحمايته أخذ صلى الله عليه وسلم يفكر في وسيلة جديدة يبلغ فيها قومه رسالة ربه فصعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ذات يوم فقال يا صباحاه فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا إليه وجعل الرجل إذا لم يستطع ان يخرج أرسل رسولا لينظر فجاء أبو لهب وقريش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغيض عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم هذا جمعتنا فنظرت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب السورة وشيخان في صحيح أيما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله أنذر عشيرتك للقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أوني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لأوني لا عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطالب لا أوني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أوني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أوني عنك من الله شيئا وروا الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعموا وخصف قال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف إن أنقذ أنفسكم من النار يا بني هاشم إن أنقذ أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب إن أنقذ أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذ نفسك من النار فإن لا عملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمن سأبلها ببلالها فوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي الحديث أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى وكل من اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه وفيه سر في الأمر بانذار الأقربين اولا عند الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم وإلا فكانوا علة للابعدين في الامتناع وأن لا يأخذه ما يأخذه القريب للقريب من العطف الرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف فلذلك نص له على انذارهم هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ فقد فضل رسول صلى الله عليه وسلم قومه على دعوته وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم وأن عصبية القرابة التي تقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله عز وجل لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كبير المنزلة في بلده مرموقا بالثقة والمحبة وها هو ذا يواجه مكه بما تكره ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء واول قوم يغامر بخسران مودد هم وعشيرته الاقربون لكن هذه الآلام تهون في سبيل الحق الذي شرح الله بي صدره عليه ان يبيت بعد هذا الانذار ومكه تموج بالغرابه والاستنكار وتستعد لحسم هذه الثوره التي اندلعت بغتة وتخشى أن تأتي على تقاليدها وموروفاتها الصدع بالدعوة وردود فعل قريش لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام وصدع بالحق كما أمره الله تعالى لم يبعد منه قومه ولم يرد عليه حتى ذكر آلهتهم معابها فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأتمعوا على خلافه وعدوته إلا عمه أو طالب الذي حذب عليه ومنعه وقمدته ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته مظهرا لأمر الله تعالى لا يرده عنه شيء ومعكرا على خرافات الشرك وترى هذه ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة يضرب بعجزها الأمثال ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله تعالى فهو في ضلال مبين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب ما لم يكونوا يعنفونه وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان يمثل في رسالته آمال العرب وما طامعهم حين ذاك وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا وما حمل هذا القائل وأمثاله على هذا القول إلى الغلو في دعوة القومية وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتية العرب وتفكيرهم وهذا إنكار واضح لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وخافض عظيم لرسالة الإسلام وفد قريش إلى أبي طالب فلما طال ذلك ورأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء أنكروه عليهم من فراقهم وعيب آلهتهم وراء أن عمه أبا طالب قد حذب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم مشى رجال من أنصرف قريش إلى أبي طالب وهم عطبة وشيبة بنها ربيعة وأبو صفيان بن حرب وأبو البختري والأسود بن المطالب وأبو جهل عمر بن هشام والوليد بن المغيرة ونبيه ومنبه ابن الحجاج والعاص بن وائل فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعبديننا وسفى أحلامنا وظل لأباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه موقف الوليد بن المغير روى الحاكم في المستدرك وصححة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد ابن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رقله فبلغ ذلك ابا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا قال لما قال يعطوكه فإنك أتيت محمدا قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر الله أو أنك كاره الله قال وماذا قول والله ما فيكم رجل عالم بالاشعار مني ولا عالم برجزه ولا بقصيده مني ولا باشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا والله لقوله الذي يقول حلاوه وإن عليه لطلاوه لا لمثمر اعلاه مغبق اسفله وإنه لا يعلو وما يعلاه وإنه لا يحطم ما تحته قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال فدعني حتى أفكر فلما فكر قال هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره فأنذر الله تعالى في الوليد بن المغيرة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 قال أحمد شوقي رحمه الله تعالى الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباغ المعجزات غناء صدر البيان له إذا التقت اللغاء وتقدم البلغاء والفصحاء نسخت به التوراة وهي وضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء لما تمشى في الحجاز حكيمه فضت عكاظ به وقام حراء أزرى بمنطق أهل مكة وبيانهم وحي يقصر دونه البلغاء حسدوا فقالوا شاعر أو ساحر ومن الحسود يكون الاستهزاء قد نال بالهادي الكريم وبالهدى ما لم تنل من دين سيناء أمسى كأنك من جل أهلك أمة وكانه من انسه بيداء يوحي اليك الفوز في ظلماته متتبعا تجلى به الظلماء دين يشيد ايه في ايه لبناته السورات والاضواء الحق فيه هو الاساس وكيف لا والله جل جلاله البناء تشاوض قريش لصد الحجاج عن استماع الدعوة استمر الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله تعالى ويدعو إليه حتى اقترب موسم الحج وعرفت قريش أن وفود العربي ستقدم عليهم واحتاروا في أمر رسول صلى الله عليه وسلم وكيف يحولون بينه وبين الحجاج لأنهم يعلمون أنه صادق امين فاتفقوا أن يصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وهو راي الوليد بن مغيرة لعنه الله وعلى أن تفقت قريش على هذا القرار بشروا في تنفيذه فجلسوا بسور الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له أمره والذي تولى كبر ذلك هو أبو لحب فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى الموسم في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى الله تعالى ويخبرهم أنه نبي مرسل وأبو لهب من خلفه يقول لا تطيعوه ولا تسمعوا منه فإنه صابع كذاب روى الإمام أحمد في مسنده وابن في صحيحه بسند صحيح عن ربيعه بن عباد الديلي وكان جاهليا أسلم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق دي يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويخروا في فجاجها والناس مختصون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أنه وراءه رجلا أحولا وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب قلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب قصيدة أبي طالب الشهيرة وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم فانتشر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب كلها وخشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه فقال قصيده المشهورة التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها وتودد فيها اسراف قومه وهو على ذلك يخبرهم أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تاركه لشيء أبدا حتى يهلك دونه فقال ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صار حولنا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل ومنها أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى سبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافلي وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحا والاصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رصبة على قدميه حافيا غير ناعلي ومنها كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائلي وينهض قوم في الحديد اليكم ومنه ضروايا تحت ذات الصلاصي، وحتى ترى الضغن يركب ردعه من الطان فعل الأنكب المتحاملي وإن نال الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثلي بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسلي ومنها وما ترك قوم لا أبى لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال يتهمى عصمة للارامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل ومنها وكان لنا حوض الثقاية فيهم ونحن الكدام غالب والكواهل شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياقل ومنها لعمري لقد كلفت وردا بأحمد واخوته داب المحب المواصلي فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها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 لكن اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازلي لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعني بقول الأباطلي فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه سورة المتطاول حربت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذره والكلاكل فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطلي إلى آخر قصيدة وهي قصيدة طويلة جدا قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميع ما نزل بشأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أشرف قريش إلى الإسلام ولا يألو جهدا في نصحهم فبينما هو يوما مع نفر من زعمائهم وكبرائهم فيهم الوليد بن المغيره وعتبة وشيبة بن ربيعة يتألفهم ويعرض عليهم القرآن اذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقريه القرآن فشق ذلك منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضجره وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وأصحابه وما طمع فيه من إسلامهم فلما أكثر عليه القول خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون التفاته إلى ذلك المسكين الأعمى ينفر عنه قلوب أولئك الزعماء فأعرض عنه وعبس في وجهه وأقبر على الآخرين فعتبه الله تعالى على ذلك ونزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرها قال ابن أي يقول له إنما بعثتك بشيرا ونذيرا لم أخص بك أحدا دون أحد فلا تمنعه مما ابتغاه ولا تتصدين به لمن لا يريد روى الحاكم وصححه عن مسلم بن صبيح قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها رجل مكفوف وهي تقطع له الأترجة وتطعمه إياه بالعسل فقلت من هذا يا أم المؤمنين؟ قالت هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله تبارك وتعالى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وعنده عتبة وشيبة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعماء الآيات ابن أم مكتوم قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف هؤلاء الكفار ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إني لعطي الرجل وغيره أحب الي منه خشية أن يكبه الله في النار ومع ذلك قد عتب الله تبارك وتعالى حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفه أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني الكافر وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمر الآخر وهو الإقباب على الأغنياء طمعا في إيمانهم وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة حديث لا أصل له قلت أما ما شتهر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا راى عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه قال له اهلا او مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي قال الالباني رحمه الله في سلسله الضعيفه دي لا اعلم لهذا الحديث اصلا يمكن الاعتماد عليه اسلام ابي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي يظهر أن اسلام ابي ذر الغفاري واسمه جندب جنادة رضي الله عنه تأخر بعد البعثة بعدة سنوات كما سويل ذلك وأما ما ذكره ابن سعد في طبقاته من أنه رضي الله عنه أسلم في بداية الدعوة السرية ففيه نظر وكان رضي الله عنه يبحث عن الحق وقصة إسلامه رضي الله عنه أخرجها الشيخان في صحيحهما مع تغاير بينهما رواية الإمام مسلم وأحمد واللفظ لأحمد قال وذر رضي الله عنه خرجنا من قومنا غفار أنا وأخي أونيس وأمنا فقال أونيس إن لي حاجة بمكة فاكفيني حتى آتيك قال فانطلق طراف علي ثم أتاني فقلت ما حبسك قال لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك فقلت ما يقول الناس له قال يقولون إنه شاعر وساهر وكاهن وكان أونيس شاعرا فقال أونيث قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم وقد وضعت قوله على أقراء الشعر فوالله ما يلتئم لسان أحد إن أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون فقال أبو ذر رضي الله عنه هل أنت كافي حتى أن طلق فأنظر قال نعم فكن من أهل مكة على حذر فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له قال أبو ذر رضي الله عنه فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الرجل الذي تبعونه الصابئة فأشار إلي قال الصابئ فما لأهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خررت مرشيا علي فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم ولقد لبثت لثلاثين يوما بين يوم وليلة ما كان لي طعام إلا ما زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع قال عبر الله عنه فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان ضرب الله على اصمخه أهل مكة فما يطوف البيت غير امرأتين فأتت علي فقلت وهن مثل الخشبة غير أني لم اكن فانطلقت والولان وتقولان لو كانها هنا أحد من أنفسنا، قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهما هابطان من الجبل، فقال ما لكما؟ قالتا الصابئ بين الكعبة وأساريها، قال ما قال لكما؟ قالتا قال لنا كلمة تملأ الفم، قال أبو ذر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حتى استلم الحجر. فطاف البيت ثم صلى فلما قدى صلاته أتيته فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ورحمة الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أنت قلت من غفار فأهوى بيده فوضعها على جبهته فقلت في نفسي كره ان انتميت إلى غفار ثم قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى كنت هنا؟ قلت كنت هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان يطعمك قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عقن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام طعم فقال أو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة قال ففعل فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف قال أبو ذر رضي الله عنه فكان ذلك أول طعام أكلته بها فلبثت ما لبثت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا احسبها إلا يثرب فأل انت مبلغ عني قومك لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم قال أبو ذر رضي الله عنه فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا فقال لي ما صنعت قلت صنعت أني أسلمت وصدقت قال أنيس فما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت ثم أتينا أمنا فقالت فما بي رغبة عن دينكما فإني أسلمت وصدقت فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفار فأسلم نصفهم وكان يا امهم إيماء ابن رخصة الغفاري وكان سيدهم ثم قدمت قبيلة غفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بعد أن ذهبت غزوة بدر ووحد وصادف قدومهم قدوم قبيلة أسلم فلما أعلنوا إسلامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله رواية الإمام البخاري وفي رواية الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا در رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتي الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتنيه فانطلق الاخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع الى ابي ذر رضي الله عنه فقال له رايته يأمر بمكارم الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر فقال ابو ذر رضي الله عنه ما شفيتني مما اردت فتزود وحمل سنه له فيها ماء حتى قدم مكه فاتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره ان يسال عنه حتى ادرك بعض الليل حتى ادركه بعض الليل فرآه علي رضي الله عنه فعرف انه غريب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 ألا تحدثني ما الذي أقدمك قال إن أعطيتني عهدا ومثاقا لترشدني فعلت ففعل فأخبره فقال علي رضي الله عنه فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فانطلق يخفوه حتى دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري الأدلة على تأخذ إسلام أبي ذر رضي الله عنه واحد ضيافة علي رضي الله عنه لأبي ذر رضي الله عنه قال الحافظ في الفتح وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين بحيث يتهيأ لعلي رضي الله عنه أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه فإن الأصحى في سن علي رضي الله عنه عند المبعث كان عشر سنين نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه اني قد وجهت الى ارض ذات نخل لا اراها الا يترب لاحظت الفتى فان ذلك يشعر بانه وقع ذلك كان قرب الهجره والله اعلم فلاثه قبل ذلك رضي الله عنه لاخيه بدر رضي الله عنه لقيت رجلا يزعم ان الله أرسله على دينك هذا يدل على ان ابا در كان قد اسلم قبل لقائي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينتشر امر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيرة الا بعد عده سنوات من بعثته صلى الله عليه وسلم مما يدل على تاخر إسلامه رضي الله عنه أحاديث ضعيفة روض نحبان في صحيحي والحاكم ساد ضعيف عن أبي جل رضي الله عنه أنه قال كنت ربع الإسلام أسلم قبلي ثلاثة أن الرابع أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت له السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فرأيت الاستمشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أنت فقلت إني جندب رجل من بني غفار وروى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن ابي ذر رضي الله عنه قال لقد رأيتني ربع الاسلام لم يسلم قبلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر وبلال إلا هنا ينتهي مجلسنا هذا ونلقاكم بخير وفي خير وعلى خير في درس آخر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته